أين دنا و أصبح تفينسيو இது கு وَرَقَبَ أَمْرَنَا مِنْ إِلَى قَوْمٍ قَلِيتُمْ فِيهِ أَوْ كَسَنَتِينَ إِلَّا اَلَمْ يَتَفَكَّرِ الْفَاسِنُ إِنْ لَا قُمْ صِنَعَ مَا فَأَخَذَ غُمُ أَأَذَيْنَا وَأَبْطَشَ فِي نَسِي وَجَارُنَا اقْتَرَّ لِلَّهِ وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ قال لقومي اعبدوا الله تقوح لا لكم خير